تسرف مضاري يش اورو يش ع و ر ن يش ي ع ر ن ا ت ش ع ر ت ش ع ا ن ي يش ع ر ن ا ت ش ع ر ت ش ع و نش ي ت ع ر ن ا ت ش ع ر و نش ت ع ر ن ا أ ش ع ر ن ش ع و